إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا أخلاه إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن, عروة عن عائشة قالت جلس إحدى عشرة امرأة فتعهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبرة إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق وقد وقفنا إلى هذا القدر من الحديث وذكرنا القاعدة التي نبهنا عليها فيما سبق وهي قاعدة نافعة في أبواب كثيرة من العلم أضرب لها عدة أمثلة حتى تكون هذه القاعدة راسخة في أذهانكم فقلنا إن حذف المفعول يدل على العموم وهذا واقع في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا كما رواه الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك فقوله من يبيع أو يبتاع حذف المفعول فلم يبين ما هو الذي يباع فهذا يدل على ماذا يدل على العموم فسواء أباع كتابا للعلم أو أباع مصحفا ويجوز بيع المصاحف ولا حرج في ذلك وسواء أباع ثوبا أو دابة أو نحو هذا كل ما يصح أن يجري عليه البيع والشراء فهو في المسجد حرام وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقال للبائع والمبتاع لا أربح الله تجارتك وهذا الموضع من المواضع التي لا يعذر الفاعل فيها بالجهل هناك مسائل عند أهل العلم لا يعذر الفاعل فيها بالجهل فهنا سواء أكان البائع أو المشتري سواء كان جاهلا أو عالما يقال له لا أربح الله تجارتك يعني لا نسأل ونستفصل فإن كان عالما بالحكم قلنا لا أربح الله تجارتك وإن كان جاهلا لم نفعل فالنبي عليه الصلاة والسلام أطلق ولم يفصل فهذا الحكم على العموم فكل من سمعناه يبيع أو يشتري في المسجد قلنا له جهرا لا أربح الله تجارتك وهذا زجرا له ولأمثاله عن جعل المساجد أماكن للبيع والشراء ومنها قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم فهنا امران الطعام أو الكسوة والثاني المسكين فإطعام 10 مساكين فالطعام والكسوة أمر والمسكين أمر آخر ثم قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فمن لم يجد ماذا فحذف المفعول فهذا يدل على ماذا يدل على العموم فمن لم يجد الطعام بأن كان فقيرا أو الكسوة فهذا يصوم ثلاثة أيام ومن وجد الطعام والكسوة لكن لم يجد مسكينا كان يكون في قرية غنية فهذا يصوم ثلاثة أيام فهذا الحزف دل على العموم فالإنسان إذا كانت عليه كفارة سواء كانت كفارة قيمين أو الظهار أو طلاق أو نحو هذا إذا وجد المساكين ولم يجد الطعام أو الكسوة لفقره يصوم ثلاثة أيام وإذا وجد الطعام أو الكسوة لغناه لكن لم يجد فقيرا أو مسكين فهذا يصوم أيضا ثلاثة أيام وقد دل على هذا المعنى ماذا حرف المفعول الذي أفاد العموم وهنا نوع جليل جاء في قوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ما ودعك المفعول هنا محذوف أم مذكور ما ودعك المفعول مذكور أم محذوف مذكور المفعول هو الكاف التي تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ودعك ربك وما قل ثم قال أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى الْمَفْعُول مَذْكُور أَم مَحْذُوف لَمْ يَقُل فَآواكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى آوَى مَنْ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى الْمَفْعُول مَذْكُور أَم مَحْذُوف وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى. أغنى من وهدى منك وآوى من والمفاعين محذوفة نفس القاعدة الحزف يدل على العموم والمعنى عند جماعة العلماء وجدك ظالم فآواك وآوا بك هداك وهدى بك هدى الناس أجمعين أغناك وأغنى بك لأن الحزف يدل على ماذا يدل على العموم فالنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى أوا من الحزب يدلع العموم آوى النبي عليه الصلاة والسلام وآوى من أوى إلى النبي كفقراء المهاجرين الذين لم يكن لهم بيت إلا الإسلام مسجد فآواهم النبي عليه الصلاة والسلام من إيواء الله له ووجدك ضالا فهدى هدى من هدى النبي عليه الصلاة والسلام وهدى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله محمدا وأنزل عليه الرسالة هداه وهدى بالرسالة من وهدى الناس بهذه الرسالة وكذلك وجدك عائلا أي فقيرا فأغنى أغنى من أغنى الناس أغنى النبي عليه الصلاة والسلام وأغنى المسلمين بالنبي إذ أحل الله عز وجل لهم الغنائم وكانت محرمة على الأنبياء السابقين فحذف المفعول يدل على العموم وهذا فيه نكتة يقع فيها كثير من الإخوة في الصحيحين آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان فهذه المفاعيل كلها محذوفة فتدل على ماذا؟ على العموم لسيما مع ذكر إذا والمعنى أن المنافق إذا حدث لم يزكل حدث بماذا؟ لم يزكل لا زمانا ولا مكانا ولا كلاما إذن هذا الرجل كلما حدث كذا يعني يكذب في عامة حديث وإذا وعد أخلف أي في كل ميعاد يضربه للناس ولهذا إذا كان لأحدكم موعد مع أخيه ثم لم يأته فيقابله يقول آية المنافق ثلاثا بموعد واحد وهذا خطأ لأن الحزف هنا يدل على العموم لا يكون الرجل منافقا أو لا يكون فيه خصلة من فصال النفاق إلا إذا كانت غالبة عليه أما الذي حدث مرة فكذب ليس منافقا. والذي وعد مرة فأخلف ليس منافقا. والذي اتمن مرة فخان ليس منافقا حتى يكون كلما يؤتمن يخون وهنا نكتة أيضا والحديث كله فوائد وعلقة بما ذكرناه من ذكر الأسرار فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا أتمن خان طيب يؤتمن على ماذا مذكور أم محذوف فالحزف يدل على العموم فإذا أتمن على سر أفشاه فإفشاء السر خيانة فهذا يعم إذا أتمن على شيء معنوي كأتمان الناس على الأسرار ويشمل إذا أتمن على شيء مادي كان يؤتمن على صغيرة على بيت على مال على مرأة أو نحو هذا فهذا يعم جميع أنواع الأمانات الحسية والمعنوي ومن المعاني التي تدخل في هذا الباب وهي جليلة قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فلم يذكر ما يستعان الله عز وجل فيه نستعين بك في ماذا فهذا يشمل جميع أنواع الاستعانة والاستعانة تنقسم إلى قسمين استعانة تفويض واستعانة مشاركة تنقسم الاستعانة إلى قسمين استعانة ماذا استعانة تفويض يعني يتبرى المرء من الحول والطول واستعانة مشاركة النوع الأول استعانة التفويض لا يجوز إلا أن يكون لله عز وجل وجعله لغير الله شرك أكبر كاستعانة العبد في تفريج الكرم وإذهاب الهم وهداية القلوب والنصر على العدو وسائر ما لا يملكه إلا الله فالاستعانة به استعانة تفويض يتبرى المرء من الحول والقوة ويكل الأمر كله لله عز وجل فهذا النوع إذا جعله الرجل. لغير الله عز وجل فهو مشرك كان يذهب الرجل للامتحان فيبدأ بقبر ميت أو يأخذ منه حجابا يستعين به على النجاح فهذا شرك أكبر فهذا أمر لا يملكه إلا الله عز وجل أو يأخذ حجابا من رجل يستعين به على هداية قلب امرأته وعلى محبتها له فهذا كف أكبر لأن هداية القلوب لا يملكها إلا الله عز وجل فهذا النوع نوع يسمى عند العلماء استعانة, استعانة تفويض استعانة المشاركة مأخوذ من الكلمة من الشركة والمشاركة ولكن هذه يشترط لها شروط حتى تكون جائزة كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الأمر الأول أن تستعين بحي فإن استعنت بميت في أي أمر فهذا كفر أكبر لأن الميت لا يمكن أن يعين لأنه لا قوة له ولا قدرة له ولا حياة له ولا تصرف فأن تستعين بحي لكن ان استعمت بميت كأن تتعطل السيارة فتقول أعني يا سيدي فلان فهذا كفر أكبر فما يملك سيدك هذا وهو ميت فهذا النوع وإن كانت الاستعانة في دفع السيارة جائزة لكن المستعان به لا يملك غير قادر ميت فلا يجوز أن تقول أعني يا سيدي فلان على دفع هذه السيارة أو على حمل هذا المتاع وهذا المستعان به ميت فالميت لا يملك لنفسه فضلا عن غيره بل هو كما يقال ميت النوع الثاني الشرط الثاني أن يكون الحي قادرا فلو استعنت بعاجز بحي عاجز فهذا سفه إذا استعنت بحي عاجز فهذا سفه لأنه لا يملك لك شيئا يعني يستعين الرجل في رفع متاعه برجل مشلول ويقول أعني فما ينفع أو ما يقضي لك هذا الرجل المشلل الشرط الثالث أن يكون قادرا على ما يستعان عليه فيه قدرة لأبناء جنسه يعني هذا الحي اشترط له قدرتان قدرة عامة لجنسه ثم قدرة خاصة قدرة العامة للجنس وهي ماذا؟ يعني بني آدم يملكون ويقدرون على أشياء ويعجزون عن أشياء فبني آدم يعجزون عن هداية القلب وعن مغفرة الذنب فلو قلت لحي حاضر أمامك صحيح البدن اغفر ذنبي هذا لا يملكه أستر عيبي فرج كربي اهدي قلبي اهدي أبنائي فهذا لا يملكه فهو كفر أكبر النوع الثاني من القدرة ما يقدر عليه بنو آدم عموما وإن كان لا يقدر عليه بعض الناس خصوصا كحمل الأمتعة ممكن أن يكون المحمول ضخما مثلا لا يقدر عليه فلان فالاستعانة بهذا الحي على حمل هذا الذي لا يقدر عليه هذا سفه في العقل أما الاستعانة بالحي فيما لا يقدر عليه الله هو ولا غيره شرك أكبر فيما بغي نفرق بين النوعين كما لو استعان رجل بطفل صغير على دفع سيارة كبيرة فهذا الطفل عاجز لكن غيره من جنسه من الناس قد يقدر على الدفع فهنا نقول حكم الاستعاذة ماذا؟ سفى لأن الطفل الصغير ما يفعل أما إذا كان هو يعدز وسائر ابناء جنسه يعجزون إيه حكم الاستعاذة؟ شرك سواء قلت لطفل صغير لرجل كبير لعالم لنبي لولي اغفر ذنبي فرج كربي اهدي أبنائي فهذا لا يملك أحد من بني آدم فسواء كان المستعان به حيا أو ميتا هذا كله كفر أكبر مخرج من الملة واضح أن فيه اشتباه يبقى إذن الاستعانة الجائزة التي يسميها أهل العلم استعانة مشاركة أي يتشارك الناس في يتعاونون كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى بد أن تستعين بحي فلا يجوز الاستعانة بميت وأن تستعين بحي قادر فلا يجوز أن تستعين بعاجز والقدرة هنا يراد بها كم نوع قدرة عامة أي قدرة تعم أبناء جنسه وقدرة خاصة الشرط الثالث أن يكون الحي القادر حاضرا أمامك فإن كان غائبا فهذا شرك أكبر كأن يكون رجل في القاهرة وتقول له وتناديه يا فلان ادفع مع السيارة كيف يدفعه في القاهرة إلا إذا كنت تعتقد أن له تصرفاً فهذا كفر أكبر أيضاً مخرج من الملة فلا بد ان يكون الرجل المستعان به حيا قادرا حاضرا كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتعين الرجل في دابته تعينه في تعين الرجل ان تحضر معه لست غائبا ولا ميتا وتعينه على ما تقدر عليه انت وابناء جنسك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ترفع له عليها متاعه فهذا يقدر عليه أحد بني آدم فهذا النوع من الاستعانة جائز وجاءت به النصوص جائز أي وليس بمستحب يعني لا يستحب للإنسان أن يطلب الاستعانة لأنها نوع من السؤال والسؤال في أصله محرم إلا للضرورة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع أصحابه ألا يسأل الناس شيئا فإن كنت قادرا بنفسك بغير إعانة فلا تستعن بأحد كما في الحديث وإذا استعنت فاستعن بالله فإن كنت عاجزا فلا بأس أن تستعين بغيرك بهذه الشروط المتقدمة أن تستعين بحي حاضر قادر فيما يقدر عليه فهذه لا بأس بها وقد جاءت بها النصوص قوله تبارك وتعالى إياك نستعين نستعين بالله في أي نوع من أنواع الاستعانات في أي نوع نستعين به في النوعين لأن الحذف يدل على العموم أما النوع الأول فظاهر يستعان بالله فيما لا يقدر عليه إلا هو وكذا النوع الثاني لا يتم إلا بمعونة الله عز وجل وما لم يوسره الله عز وجل لا يتيسر فالإنسان في الأسباب أسباب الدنيا لابد له من أمرين الأمر الأول اتخاذ الأسباب والثاني الاستعانة بالله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرطين الحرص أي اتخاذ الأسباب ثم الاستعانة بالله عز وجل فإن الأسباب وسائل قد يعطلها الله عز وجل فالرجل مثلا وهذا يخطئ فيه أغلبنا إذا الإنسان اتخذ الأسباب يظن أن الأسباب وحدها كافية يعني إنسان إذا سافر ليتعلم العلم الشرعي لا يكفي أن يكون طالبا لشيخ كبير ولا أن يذاكر ويجد بل لا بد أن يستعين بالله عز وجل فإن الله إذا لم يعنه لا يتحصل على شيء ولهذا يكثر تحذير أهل العلم للطلبة من المعاصر لأن المعصية تخلف عنك الإعانة وكان أهل العلم يقولون بقول الأول لعمرك إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده وكما قاء الطيب ولا ينفع الجيش الكثير التفافه على غير منصور وغير معان الجيش الكثير إذا اجتمع حول رجل لا يعينه الله عز وجل ينهزمون ولهذا في غزاة حنين انهزم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يستعينوا بالله بل وكلوا إلى قوتهم وجمعهم وعددهم فالإنسان إذا أراد أن يهدي أمرأته مثلا أو أبناءه لا يكفي أن يقول الشريط الفلان أو أن يتروح المسجد فهذا كله سبب أما السبب الحقيقي هو هداية الله وتوفيقه فأنت قد تأتي بها تسمع ثم لا تستفيد فذهاب المرأة للمسجد سبب ماذا يفعل الرجل الذي يريد هداية قلب مرأته احرص على ما ينفعه اتخذ الأسباب يأتي لها بالكتب بالأشريطة العلمية النافعة يصحبها للمساجد ثم يستعين بالله فإن الله عز وجل إذا لم يعنه هذه الأسباب كلها لا تنتفع بها المرء وكم من من يسمع الموعظة ولا يعمل بها فالمرء بحاجة إلى الاستعانة بالله عز وجل مع عدد الأنفاس حتى العبادات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فكم من رجل يبيت على نية لقيام الليل ثم لا يقوم بل إن بعض الناس يصنع جداول إما للمذاكرة العلمية وحيانا للعبادة ثم لا يفعل فلابد أن يستحضر هذا الأمر أنه يستعين بالله في كل أمر إذا أراد أن يذاكر وأن يحفظ يعلم أن الكتابة والتكرار سبب ويبدأ قبله وبعده ومعه بالاستعانة بالله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله إذا سألت سألت من حزف وإذا استعنت استعن بالله فقط واجعل العبد واجعل الأسباب أسبابا فحضور المجالس وحضور الصفوف الأولى والانتباه والتسجيل والكتابة كلها أسباب لا تنفع إلا إذا أعانى الله عز وجل طالب العلم فكذلك كل عمل من أعمال العبودية لا ينتفع المرء بها إلا إذا الله عز وجل ولهذا سئل بعض السلفي بما عرفت ربك قال بنقض الهمم يعني المرء يهم بالشيء ثم ينفسخ عزمه ينوي الشيء ويصر عليه ثم يتهاون به فالقلوب بين أسبعين من أصابع الرحمن أحيانا يجد المرء نشاطا وقوة وعزما وتصميما على فعل الشيء ثم يجد بعد ذلك فتورا وإعراضا وانصرافا حتى يعلم المرء أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء فهذا الحذف مهم ولهذا كان أسلافنا أعظم منا استفادة من الكتاب لماذا؟ لأنه كانوا على علم بمعانيه لكن جهل الخلف بالكتاب والسنة وبمعانيهما لم يقفوا على كنوزهما فلم ينتفعوا بهما أما العرب مع وجود الفصاحة يعلمون لماذا سكت هنا عن المفعول ولماذا ذكره هنا فهذا كله يكون حاديا بهم ولهم إلى الدار الآخرة واكتفي بضربي هذه الأمثلة في هذه القاعدة ان شاء الله تعالى قالت المرأة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق هنا النطق ينقسم إلى قسمين النطق وهو الكلام وضده السكوت وهذا هو الذي أرادته المرأة فإنها قابلت بين النطق والسكوت فقالت إن أنطق وإن أسقط وحيانا يكون النطق ليس كلاما ولكنه يكون مجازيا والمراد به ظاهر الحال من وضوحه كأنه ينطق كما في قول الله عز وجل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق فالكتاب لا ينطق إنما لوضوح ما فيه وإنصافه وعدله كأنه يتكلم ولدينا كتاب ينطق بالحق والمراض بالكتاب صحائف الأعمال فلما كانت صحائف الأعمال لا تغادر كبيرة ولا صغيرة وكتبت على أدق وجه من وجوه العج كأنها تنطق للإنسان يوم القيامة وفي سنن الدارم عن جابر بن زيد أنه قال لقيان بن عمر في الطواف. فقال لي يا أبا الشعثاء أنت من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة بينة أو قال سنة ماضية فإنك إن لم تفعل هلكت وأهلكت فقول ابن عمر لا تفت إلا بقرآن ناطق ما معنى ناطق هل القرآن ينطق ولكن من وضوح القرآن وظهور الحق فيه كأنه ينطق هذا هو المعنى فأحيانا يراد بالنطق هذا كما يراد أحيانا بالسكوت أيضا نوعان فالسكوت هو الصمت عن الكلام وأحيانا السكوت يكون ترك الجهر وإن كان الإنسان يتكلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه طيب سكوتك وتقول فيه إذن السكوت سكوت عن ماذا؟ سكوت عن الجهر أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه فالسكوت أحيانا يكون سكوت عن الكلام كليتا وهو ما يسمى بالصمت وأحيانا يكون المراد بالسكوت ترك الجهر كما في حديث أبي هريرة السابق في الصحيحين فالمرأة تقول ان أنطق أي إن أتكلم لماذا رجحنا هذا من سياق الكلام لأنها ذكرت ما يقابله وهو ماذا وهو السكوت وهنا نقول وهذه امرأة من بني آدم تقول عن نفسها إن أنطق وإن أسقط فكل حي متكلم يجوز له الكلام ويجوز له السكوت فيوصف الإنسان بأنه يتكلم ويوصف بأنه يسقط وهذا أشهر من أن يذكر له الدليل وكثير ما ورد هذا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ألا أخبركم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور حتى قلنا ليته سكتا فالنبي يوصف هذا الحديث بماذا يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت فالإنسان يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت يتكلم أحيانا وأحيانا يسكت فهل يوصف الله عز وجل بالسكوت أم لا يجوز اختلف الناس في هذا فذهب جماعة من أهل الفدع وتبعهم بعض من ينتسل للسنة إلى أن الله لا يوصف بالسكوت لا نقول سكت الله أو يسكت الله والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يوصف بالسكوت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله ورحمة الله عليه فالله يوصف بالسكوت بالسنة والإجماع كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ففي الحديث وسكت عن أشياء وفي حديث سلمان الذي روي عنه مرفوعا وموقوفا وهو عند الترمذي وغيره الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فهذا إن كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فواضح وإن كان وقوفا على سلمان فهو من كلام سلمان وكلام الصحابة في العقيدة لا يكون مخالفا ولا يكون إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن هذين الحديثين أجمع أهل السنة على ما فيهما من المعاني ولذا يقول ابن تيمية بالسنة والإجماع فالصواب في هذا الباب أن الله عز وجل يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت وهذا لأن الكلام معلق بالمشيئة فكل حي قادر له قدرة ومشيئة ان شاء فعل وإن شاء لم يفعل فالكلام معلق بالقدرة فالله عز وجل ان شاء تكلم وإن شاء سكتا وأما الصمت لفظ صمتا هل الله عز وجل بها لا يوصف الرب بالصمت ولكن يخبر عنه به يعني بس أن يقال صمت الرب عن كذا على سبيل الإخبار لا على سبيل الوصف وقد قال أبو سمت عبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قرين مالك في العلم والسلف جميعهم أجمعوا على هذا وأقروه أنه قال فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا وهذا الكلام دقيق فأما الذي جحد أي أنكر ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران لأن بعض الناس قد يجحد ما وصف الرب به نفسه ولكن لا تعمقا وتكلفا يظن ضعف الحديث أو يخطو في فهم الآية كما وقع من بعض السلف فهذا لا يقال فيه استهوته الشياطين في الأرض إنما الذي يتعمق ويأتي بافتراضات ويتكلف بأدلة العقل فهذا ممن يقال فيه استهوته الشياطين في الأرض فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيرانا لماذا فعل هذا يقول عبد العزيز بن سلم فقد ذهب بزعمه استدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى بالنفسه بأن قال لابد إن كان له كذا من أن يكون كذا وكذا ومعنى هذا الكلام أن أهل البدع يقولون لو كان الرب يسمع ويبصر ويتكلم لازم أن يكون جسما طيب القرآن أثبت السمع والبصر ذكر الجسمية فهو يقول هذا الرجل صار يستدل بزعمه هو بلا دليل على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال بد إن كان له كذا من أن يكون كذا يعني لابد إن كان له سمع من أن يكون جسم فعمي عن البين بالخفي البين هو ماذا هو النصوص الواضحة التي فيه اثبات في السمع والبصر والخفي ما يذكره هو فجحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى منها ده محل الشاهد أنه جحد يعني أنكر ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسمى منها يعني الله لم يسمي جسم لم يقل عن نفسه لا هو جسم او ليس بجسم صمت الرب عن هذا فهو يرد ما ذكره الرب بصمت الرب عما لم يذكره كلما واضح فيه غموط فيه غموط نقول الله عز وجل ذكر كما في قوله تعالى انني معكما اسمع وارأ ذكر السمع ام لا وذكر البصر وذكر العين لكن هل ذكر أنه جسم يعني قال إنني أنا الله جسم لم يذكر فنحن لا نقول إن الله جسم ولا نقول الله ليس بجسم لماذا؟ لأن الله صمت عن هذا فأهل البدع يستدلون بالصمت على انكار المذكور المتكلم به الشاهد من هذا الكلام كله لطلبة العلم أن عبد العزيز استعمل هذا اللفظ الصمت في الخبر عن الله قال بصمت الرب عما لم يسمى منها وأهل العلم أقره على هذا فنحن نقول في هذا الباب وخلاصته أن الله عز وجل يوصف بالكلام ويوصف بالسكوت فيقال قال الله وسكت الله ولكن لا يوصف بالصمت ولكن يخبر به عنه يعني لو قال الإنسان كما قال عبد العزيز إن الله صمت عن كذا عن ذكر الجهة مثلا أو صمت عن ذكر الجس فهذا لا حرج فيه ولا يكون مبتدعا في العقيدة بدعة من قبل نفسه واكتفي بهذا القدر الحمد لله رب العالمين